حب خدا، لكن المشكلة الآن، المشكلة الآن في سوريا أصبح الكذب مستمر، استمر والكذب كل مرة يطلع لنا واحد يقول على أن فصيل فلان فعل وفعل وفعل كذب صراح مشكل هناك فرق بين الكذب وبين إيش خلق ما يقولون خلق ما يقولون، فلذلك ماذا نقول؟ البعض يقول لنا تريد أن تتكلم في كذا ينبغي أن تقول كذا وأن تقول كذا وينبغي أن تقول كذا وماذا نقول إن البقرة تشابه عليه إن البقرة تشابه عليه وإن كان حقائق تصل وأشياء تصل لكن لا نريد أن نظلم ولا سياما والعلماني يوم ينتظرو الآن قناة العربية قناة العربية معروفة هي لو كان لو كان مسلمة الكذاب في زماننا لو كان في زماننا لكان هو مقدم برامج العربية لو كان عبد الله نقيب نسل الرأس النفاق في زماننا لكان هو صاحب القناة لكان هو صاحب القناة ولكن هذا نفعل هي قناة يهودية تحارب دين الله قناة معروفة إذن هل معنى هذا أن ما تقوله القول ما قالت هذام يصدقوها لا لذلك ينبغي أن يكون هناك تأني وينبغي أن يكون هناك ماذا الرأي الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهي في الدرجة الثانية فما ينبغي أن يتسرع الإنسان فلذلك قلنا فيتق الله الإنسان وإلا استمر الكذب استمر الكذب فلو صدق الله لكان خير له البعض يكذب على بعد التواغيط وبعد ذلك يبقى حتى يكذب على إخواني يكذب على إخوانه استمر على الكذب وجد الكذب يعني ما شاء الله عنده نتيجة وثمرة يظنها مرجوة خير نعم